و م ا دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في ي س ج د م ن في ا ل س م الله و و ا ا ت أ ر وكرها ض طوعا و ظ ا ل م ب الحسنى غ د و و ا ل س موسوعه ا ا ل قل ل أ أفتختم النابلسي لأنفسهم ع قل هل ي ت و ا ل أ ع م ى و ا ل ب ص ي ر أم هل ت ت س و م ا ل م ا س ل و ا ل ل ه شركا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 زبد يضرب مثله كذلك اسماء ل ل الحق والباطل ه ف الزبد فييهب الله الحسنى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 موسوعه الألباب الذين د ا ل ل ولا ه ي ن ق ض و ن ا ل م ا ق و ا ل س ي ن يصدون للعلوم ه به أن ي ي خ ش و ن ر ب ه و ي خ ا ف و سوء ن ا ل ح س ا ب و ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا ت م ا ه وجه ه ر ب م و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و أ ن ف ق و ا مما ر ز ق ن ا ه م س ر ا س ر ا و ع ل ا ن ي ه اسماء ل ح الله ئ م عقب ا ل د ا ر ج ن ع د ى ي موسوعه ل ي م من النابلسي للعلوم الاسلاميه عهد ق اسماء أ م الله به أن ي و الحسنى د و ويفسدون أولئك في الأرض ل ه م اللعنة و ل ه م س و ء الدار ا ل ل ه يبسط ا ل ر ز ق ل م ن ي ش ا ء ويقدر وفرحوا ب ا ل ح ي ا ا ة للعلوم د ا ل ا كفروا ل ا م ي ه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 طوبى ل ه موسوعه ح ن مآب النابلسي ه ا أ ل ت ل و ع ل ي ه م ا ل ذ ي ي أ و ح ن ا إ ل ي يغفرون ك وهم ب ا ل ر ح م ن قل ي ه أ و ق ط ع ت ب ه النابلسي أ أو ر ض كل ب ي ل م و ت ل ل ع ا أ ف ل م ييأس الاسلاميه ذ ي ن ن آ م و أ لهدى اسماء ل ج ي ع الله ا ذ ي ي ن كفروا ت ص ب م م ب الحسنى صنعوا قارعة أو ت ح ق ر ي ب د ا ر ه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 و ج ع م و لله شركاء أقول سموهم قل س م و ه م أم ت ن ب ئ و ن ه ب م النابلسي ا الأرض بظاهر يعلم في أم ل ل ق و ز ن للعلوم ذ ي ن كفروا الاسلاميه و من من مثل الجنينه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين ا ي ن آ ت ه م الكتاب ي ف ر ح و ن أنزل بما إليك و م ن من ينكر الأحزاب ب ع ض ه ق ل إ ن م ا أمرت أن أ ع ب د ا ل ل ه و للعلوم ا أشرك به إ ي ه أ د و ه إ ي ه نآب ك ك ك ذ ل أنزلناه ح ا ع ر ب ي ا و ل ئ ن ا ه ء م بعدما م ن ا ل ع ل م ه النابلسي ل ل و ل و م الاسلاميه اسماء الله لكل أجل ك ت الحسنى موسوعه النابلسي للعلوم ا غ و الاسلاميه أ أن ا من أ ط ر ا ف ه الله و ا يحكم ل ا م ع ق ن ى وقد ا لا ل ل ه يحكم م ع ب الحساب لحكمه وهو و سريع ق مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن ع ق ب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا ا ل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب